بسم الله الرحمن الرحيم ألف لامين الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة من قبل وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذنطقى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 العزيز الحكيم هو الذي أنزل عليك الكتاب منه أرايات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات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 وَالَّذِينَ يَخُونُونَ فِي الْأَمْنِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِكُلِّ مُنَافِقٍ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا وَمَا يَذَكَّرُونَ إِلَّا أُولُو رَبَّنَا لَا تُزِرْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِنْ هَدَيْتَنَا وَهَبْلَنَا وَهَبْلَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةَ إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابِ رَبَّنَا إِنْ إِنَّكَ جَامِرُ النَّاسِ لِيَوْمٍ لَا رَيْبَ فِيهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُخْلِفُ إن الذين كفروا ولن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك هم وقود النار كدأ بأمال فرعون وَالَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذَنبُهِمْ وَاللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس النهاد قد كان لكم آية في فئتين التقطا فِئَةٌ تُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأُخْرَى كَافِرَتُونَ تُرِيدُونَ فَهُمْ مِثْلُهُمْ رَأْيُ الْعِيدِ وَاللَّهُ يُؤْجِزُ بِنَصْرِهِ مَن يشاء انَّ فِي ذٰلِكَ لَعِبْرَةً لِّأُولِى الْأَبْصَارِ يُنَادِي النَّاسُ حُبُّ الشَّمَآتِ نًا لِّلنِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنَّطَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسوّة والأنعام والحرف ذلك متياع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب قُلْ أَوْ نَبِّئُكُمْ بِخَيْرٍ مِنْ ذَلِكُمْ لِلَّذِينَ اتَّقَوا عَنْدَ رَبِّهِمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدٍ خالدين فيها وأزواج متحرة ولضوان من الله والله بصير الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا وَقِنَا عَذَابًا الن الصَّابِرينَ وَصَّادِبينَ وَالقَتينَ وَالْمُم فِقينَ وَالمُسْتَْفِرينَ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 إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامِ وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوْتُوا الْكِتِابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ جَاءَهُمُ لَيْلْمُ بَغْيَمْ ومن يكفر بآيات الله فَإِنَّ الله سريع الحساب فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبع وَقُلْ لِلَّذِينَ أُوْتُوا الْكِتَابَ وَالْأُمِّيِّينَ أَا أَسْلَمْتُمْ فَإِنْ أَسْلَمُوا فَقَدْ اِهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغَ والله بصير بالعباد إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون ويقتلون بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب الأليم أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة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 لم إِلَّا النار إلا أياما معدودات وغرهم في دينهم ما كانوا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 قُلِ ٱللَّهُ مَالِكُ ٱلْمُلْكِ يُؤْتِى ٱلْمُلْكَ مَن يَشَآءُ وَيَنزِعُ ٱلْمُلْكَ مِمَّن يَشَآءُ وَيُعِزُّ وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك علىها كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج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 لا يتخذ المؤمنون الكيانفرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا لا يفعل ذي ملك فليس من الله في شيء الا ان تتقوا منهم تقوا ويحذركم الله نفسه والى الله المصير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 والله رؤوف بالعباد قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم دنوبكم والله أفور رحيم وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى آدَمَ وَنُوحًا وَآلَ وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين درية درية بعضها من بعض والله سميع عليم إذ قالت امرأة عمران رب إني نذعت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السبيع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 وَإِن صَن نَْيتُهَا مَرًا وَإِن ييدُهَا بِكَ وَذُِّيّةَ خَ مِنَ الشَّيْطْرجب وتقبلها ربها بقبول حسنًا وأنبتها وأنبتها نباتًا حسنًا وكفلها زكريًّا قل لما دخل عليها زكرياء المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أن لك هذا قالت هو من عند الله الله يرزق من يشاء بغير حساب هنالك دعا زكرياء ربه قال رب هبني من لدن درية طيبة إنك سميع الدعاء فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحرام أن الله يبشرك أَنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكَ بِيَحْيَىٰ صِدِّيقًا بِكَلِمَةٍ مِّنَ اللَّهِ وَسَجَّلَهَا حِصْنًا انَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكَ بِإِحْيَاءٍ مُصَدِّقًا بِكَلِمَتِ مِنَ اللَّهِ وَسَجْدًا وَحَصًى وَحَصُورًا وَنَبِيًّا مِنَ الصَّالِحِينَ قَالَ رَبِّ أَنَّا يَكُونُ لِي غُلَامٌ وَقَدْ وَقَدْ بَلَغَنِيَ الْكِبَرُ وَمْرَأَتِهِ عَاقِرٌ قَالَ كَذَلِكَ اللَّهُ يَفْعَلُ مَا يَسَعَلُ أَنَا رَبِّ اجْعَل لِّي آيَة قَالَ آيَتُكَ أَلَّا تَكَلَّمَ النَّاسُ فَلَسْتَ تَأْجَا مِنْ إِلَّا رَمْزًا وَاذْكُر رَّبَّكَ كَثِيرًا وَسَبِّحْ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ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 يا مريم قلتي لربك واسجدي وركني مراكعين ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وَنَا كُنتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُرْقُونَ أَقْلَامَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمْ وَنَا كُنتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْتَصِبُونَ وَنَادَاكُمْ كَانَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْتَصِمُونَ إِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكِ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ بِكَلِمَةٍ مِّنْ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 إِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونَ وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالْتَوَرَاتَ وَالْإِنْجِيلَ وَرَسُولًا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنِّي قَدْ جَيَتُكُمْ ورسولا إلى يا بني إسرائيل أني قد جيتكم بآية من ربكم إني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طائراً بإذن الله وأبرئ الأكمه والأبرس وأحيي الموتى بإذن الله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 إن الله ربي وربكم فعبدوه هذا صراط مستقيم فَلَمَّا أَحَسَّيْسَ مِنْهُمُ الْكُفْرَ قَالَ مَنْ أَنْصَارِيَ إِلَى اللَّهِ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ نَحْنُ أَنْصَارُ اللَّهِ آمَنَّا بِاللَّهِ وَاشْهَدَ واشهد بأننا مسلمون ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين ومكر ومكر الله والله خير الماكرين إذ قال الله يا إيسا إني متوفيك ورافرك إلي ومطهرك من الذين كفروا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 وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَنُوَفِّيْهِمْ أُجُونَهُمْ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ ذَلِكَ نَتْلُوهُ عَلَيْكَ مِنَ الْآيَاتِ وَالدِّكْرِ الْحَكِيمِ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 فلا تكن من الممتلين فمن حجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالى لو ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا, ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل فنجعل لعنة الله على الكاذبين إن هذا لهو القصص الحق وما من إله إلا الله وإن الله لهو العزيز الحكيم فإن تولوا فإن الله عليم بالمفسدين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 أَلَا يَتَّخِذُ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ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 هنتُمْ هَا أُلَ إِحجَجْتُم فِي لَكُمْ بِهِمُ فَلِمَ تُ حجُونَ فيِي مَا فَلمَةُ حجَ فيِيَا والله يعلم وأنتم لا تعلمون ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصاريا ولكن ولكن كان حنيفاً مسلماً وما كان من المشركين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 وَالدَّ الطَّائِفَةُ مِنْ أَهْلِ الْكِتابِلَُ بُلنونَكُم وَمَا يُبُونَ إلَّ أَ فُسَكُم وَمَا يَشرُون يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَا تَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَا تَلْبِسُونَ الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ وقال طائفة من أهل الكتاب آمنوا آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخرة وَاكْفُرُوا آخِرَهُ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ وَلَا تُؤْمِنُوا إِلَّا لِمَنْ تَبْعَ دِينَكُمْ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 والله ناسع عليم يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم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 ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون بلى من أوفى بعهده والتقى فإن الله يحب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 وَأَنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلُونُونَ أَلْسِنَتَهُمْ بِالْكِتَابِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوءة ثم يقول للناس كونوا ثُمَّ يَقُولَ لِلنَّاسِ كُونُوا عِبَادًا لِي مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلَكِنْ وَلَكِنْ كُونُوا رَبَّانِي بِمَا كُنتُمْ تَعْلَمُونَ الْكِتَابَ وَبِمَا كُنتُمْ تَدْرُسُونَ وَلَا يَأْمُرُكُمْ أَن تَتَّخِذُوا الْمَلَائِكَةَ وَالنَّبِيِّينَ أَرْبَابًا أَيَأْمُرُكُمْ بِالْكُفْرِ بَعْدَ إِلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ وَإِلْ أَخَذَ اللَّهُ مِيْثِاقًا نَبِيِّنَ لَمَا آتَيْنَاكُمْ مِنْ كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ لَمَا آتَيْنَاكُمْ مِنْ كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ كَمَا مَن سُلِم مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ قَالَ أَلَأَقْرَأْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الساهدين فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون أَفَغَيْرَ دِينِ اللَّهِ تَبْغُونَ وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَإِلَيْهِ تُرُزِعُونَ قل آمنا بالله وما أنزل علينا وَمَا أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى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 وَشَهِدُوا أَنَّ الرَّسُولَ حَقٌّ وَجَاءَهُ الْبَيِّنَاتِ وَاللَّهُ لَيَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين الغالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون إلا إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم إن الذين كفروا بعد إيمانهم كفرا لن تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ فَلَنْ يُقُبَلَ مِنْ أَحَدِهِمْ مِلْءُ الْأَرْضِ ذَهَبًا وَلَهُ افْتَدَى بِهِ أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَذِيمٌ لا لَهُمْ مِنَّا ناصِرٌ لَنْ كَنارُ البَرْحَةِ تَهَاتُ فِي وَلَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٍ كل الطعام كان حلاً لبني إسرائيل إلا إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة قل فأتبوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين وَمَنْ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ الْكَرِيبَ مِنْ بَعْدِ ذِلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ قُلْ صَدَقَ اللَّهِ فَاتَّبِعُوا مِلَّةَ إِبْرَاهِمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَالَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِلْعَالَمِينَ في ايه اتم بينات مقام ابراهيم وان دخلهم كان امنا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حَجُّ الْبَيْتِ مَنِ اِسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَلِيٌّ عَنِ الْعَاذَبِينَ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 قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ مَن آمَنَ تَبَرَّغُونَ مَا عَلَوْا وَجْهُ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ يا أيها الذين آمنوا وإن تطيروا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم, يردوكم بعد إيمانكم كافرين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 ولا تفرقوا وتكونوا نعمه الله عليكم اذ كنتم اعدا ام فالف بين قلوبكم فاصبحتم واسبحتوا بنعمه في اخوانا تُم ل شَهَا حُفْرَة مِنَ الن فَأَن منها مِنهَا كَذَلكَ يُبَِّن اللَّلَكم آه يهاتِك عََّكُم تتَدون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 يوم تبيض وجوههم وتسود وجوه فأما الذين سودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فدوقوا العذاب بما كنتم تكفروا وَأَمَّا الَّذِينَ بِيَضَّتْ رُّزُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ تِلْكَ آيَاتُ اللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقُّ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 كُم خَيرََّة أخرِرجَة لاس تَعمون تعمونَ بالِالمرون في وَتمونَ عن المكَر وَتُؤمِن بالل ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون لن يضركم إلا أباء وَإِنْ يُقَاتِلُوكُمْ يُوَلُّوكُمُ الْأَدْبَارِ ثُمَّ لَمَا يُنْصَرُونَ ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الدِّلَّةِ وَرِبَ لَْهِ مدنَّةُ أَن مَ سُقِفُ إلَّ بحَابٍ مِ اللهَّ وَحَبٍِ مِنَ الن ش وَب أ بغَد وباءوا بغضب من الله وضيبت عليه المسكنة ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآئات الله ويقتلون الامم باغي غير حق ذلك بما عصوك كانوا يعتدون ليسوا سما من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آماء الليل وهم يسجدون يؤمنون بالله واليوم الاخر ويامرون بالمعروف وينهون عن المنكر وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات اولئك من الصالحين وما تفعلوا من خير فلم تكفروه والله عليم بالمتقين إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم إن الله شيئا وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون مَثَلُ مَا يُنْفِقُونَ فِي هَذِهِ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَثَلِ رِيحٍ كَمَثَلِ رِيحٍ فِيهَا صِرٌ أَصَابَتْ حَوْثَ قَوْمٍ ضَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ فَأَهْلَكَتْ وَنَا بَلَنَهُم الل وَلكٍ أَن فُتَهُم يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا بِطَارَنَةً مِنْ دُونِكُمْ لَا يَأْلُونَكُمْ خَبَالًا يَا يَأْلُونَكُمْ خَبَالًا وَادُّوا مَا قد بدأت البرضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بجنا لكم الآيات إن كنتم ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله وإذا لقوكم قالوا آمنوا وإذا خلوا عظوا عليكم الأنامل من الغيب قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور لم تسكن حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون هُوَ مُحِيطٌ وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِك تَبُوءُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ إِذْ هَمَّ ائِ فَتَالِمِنكُم أَن تَفشَل وَلهَّ وَلّهُمَا وَوعلَى اللهَّ فَلَْتَ وَكَّلِمُؤمنِنُ وَلا قَذِنَ صَمكُم الَّ بِبَدر وَأَنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف اي يمدكم ربكم بتلايات الاف من الملائكه من ذي ذلائ ان تصبر وتتقوا ياتوكم من فورهم هدى يمددكم ربكم بخمسة ألاف من الملائكة مسومين وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به ومن نصر إلا من عند العزيز الحكيم ليقطع لِيَقْطَعُوا طَرَفًا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَوْ يَكْبِتَهُمْ فَيَنْقَلِبُوا خَائِبِينَ أَلَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يغذبهم فإنهم ظالمون ولله ما في السماوارة وما في الأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الرباء أضعافا مضعفة واتقوا الله لعلكم تفلحوا واتقوا المار التي أعدت للكافرين وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة وَجَنَّةٍ عَوْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَاظِمِينَ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْضَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ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 وَجَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ قَدْ خَالَتْ مِنْ قَبْلِكُمْ سُنَنْ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَاذْكُرُوا كَيْفَ كَانَ مَا قَبْلَكُمْ كَذِبَ هَٰذَا بَيَانٌ لِّلنَّاسِ وَهُدًى وَهُدًى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 وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَوْا الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَلْقَوْهُ فَقَدْ رَأَيْتُوهُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ وَمَا يَا مُحَمَّدُ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُوسُلُ افرا ان ما انت او قتلن قلبتم على عقبكم اون ين قلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا ومن يرد ثواب الدنيا نؤتيه هنا يرد ثواب الاخره نؤتيه منها وسنجزي الشاكرين وكاين من الذي قتل معه رب كثير وَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَا ضَعْفُوا وَمَا اَسْتَكَانُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ وَمَا كَيَانَ قَوْلَهُمْ إلا قَالُوا رَبَّنَ اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا وَثَبِّتْ وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ فآتاكم الله تواب الدنيا وحسن فواب الآخرة والله يحب المحسنين يا ايها الذين امنوا ان تطيعوا الذين كفروا يردوكم على اعقابكم فتهن قلبوا خاسدين بل الله مولاكم وهو خير سنقي في قلوب الذين كفروا رعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين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 منكم مَن كَانَ يُرِيدُ الدُّنْيَا وَمَن كَانَ يُرِيدُ الْآخِرَةَ ثُمَّ فَارَقَكُمْ عَنْهُمْ لِيَبْتَغِيَ لِنكُم وَلَقَدْ عَافَا عَنْكُمْ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى إِلْ تُصْعِدُونَ وَلَا تَلُونَ عَلَى أَحَدٍ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ فِي أُخْرَاكُمْ وَالرَّسُولُ يَدْرُوكُمْ فِي أُخْرَاكُمْ فَأَثَابَكُمْ غَمًّا بِغَمٍّ لِكَيْ لَا تَحْزَنُوا لِكَيْ لَا تَحْزَنُوا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا مَا أَصَابَكُمْ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِالْمَ تعملون ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة عاسا يرشى طائفة منكم. وطائفة قد أهمة أنفسهم يظنون يظنون بالله غير الحق ضن الجاهدية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 يَقُولُونَ هُنَا لَوْ كَانَ لَنَا مِنَ الْعُمْرِ شَيْءٌ مَا قُتِلْنَا قُلْ كُنْتُمْ فِي بِيُوتِكُمْ لَبَرَزَ الَّذِينَ كُتِبْ عَلَيْهِمُ الْقَتْلُ إِلَى مَضَاجِهِمْ وَلِيَبْتَلِيَ اللَّهُمَا فِي صُدُورِكُمْ وَلِيَبْتَلِيَ اللَّهُمَا فِي صُدُورِكُمْ وَلِيُمَحْصَ فِي قُلُوبِكُمْ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 <كشف> إِنَّ اللَّهَ فَغَفُورٌ حَبِيبٌ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ كَفَرُوا وَقَالُوا وقالوا لإخوانهم إِذَا ضربوا في الأرض أو كانوا غزاً لو كانوا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليشعل الله ذلك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 وَإِنْ يَخْضُرُكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ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 أَفَمَنِ اتَّبَعَ رُغْوَيَانَ اللَّهِ كَمَنْ بِيَاءَ بِسَخَطٌ مِنَ اللَّهِ وَمَأْوَيَاهُ جَهَنَّمُ وَبِيْسَ الْمَصِيرِ هُمْ دَرَجَيَاتٌ عَنْدَ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ لَقَدْ مَنَّ على عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعْثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْ أَنفُسِهِمْ يَكْلُوهُ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 أَوَلَمَّا أَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةٌ قَدْ أَصَبْتُمْ مِثْلَيْهَا قُلْتُمْ قُلْتُمْ أَنَّا هَذَا قُلْهُوَ مِنَنْدِ إِنَّ اللَّهَ انقل شيئا قديما وما اصابكم يوم التقى الجمعان فباذن الله وليعلم وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا وَقِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْ قَاتِلُوهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوِدْفَعُوهُ قَالُوا لَوْ نَعْلَمُ قِتَالًا لَا اتَّبَعْنَاكُمْ هُمْ لِلْكُفْرِ يَوْمَئِذٍ أَقْرَبُ مِنْهُمْ لِلْإِيمَانِ يَقُولُونَ بِأَفْوَاهِهِمْ مَا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يَكْتُمُونَ الذين قعدوا لإخوانهم وقعدوا لو أطرعونا ما قتلوا قل فادرأوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أموات بل أحياء أَمَّا دَارَّبَهُمْ يُرْزَقُونَ فَرِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنغنة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين الذين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 الذين قَالَ لَهُمُ نسوا انما من نسى قد جمع لكم فخشوهم فزادهم ايمانا وقالوا حسبنا الله هو فَانْقَلَبُوا بِنَغْمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَفَضْلٍ لَمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ وَاتَّبَعُوا رِوَيَانَ اللَّهِ وَاللَّهُ دُوهُ فَضْلٍ عَضِيكٍ إِنَّمَا ذَلِكُمُ الشَّيْطَانُ يُخَوِّفُ أَوْلِيَاءَهُ فَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُونِ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ وَلَا يُحْزِنُ كالذين يسارعون في الكفر إنهم لن يضروا الله شيئا يريد الله ألا يشعل لهم حظا في الآخرة ولهم عذاب عظيم ان الذين اشتروا الكفر باليماني لن يغفر الله لهم شيئا ولهم عذاب اليد ولا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 وَلَا يَحْسِبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌ لَهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِنُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن اغنيا سنكتب ما قالوا وقتله الان بان ابي غير حق وَقَد لَب الأأَم بِأَاء بِغَيررِ حَق وَنَكُُذُكُم دَابَ الحَركُ دَمَلكَ بمَا قَدَّمَت أَجكُم وَأَنَّ اللهَّ لَْسَ بِضَللَّ مِ الذين نقرؤ علوا ان الله عهد الينا الا نؤمن لرسول حتى ياتينا بقرب ين تاكلوه النار قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم فلم قتلتموهم إن كنتم صادقين فإن كذبوك فقد فقد كذب قبلك جاءوا بالبينات والزبر والكتاب المنير كل نفس ذائقة الموت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 فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما لَا يَحْشِبَنَّ الَّذِينَ يَفْرَحُونَ بِمَا أَتَوَّ وَيُحِبُّونَ أَنْ يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا فَلَا فلا تَحْشِبَنَّهُمْ بِمَفَازَةٍ مِنَ الْعَذَابِ ولهم عذاب أديد ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير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 وَاخْتِلَافَ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِّأُولِي الْأَلْبَابِ الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قياما وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذابا رَبَّنَا إِنَّكَ مَنْ تُدْخِلِ النَّارَ فَقَدْ أَخْزَيْتَهَ وَمَا لِلْظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارِ رَبَّنَا إِنَّكَ سمعنا مناديا يناديه للإيمان أن آمنوه بربكم فآمنوا رَبَّنَا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَكَفِّرْ عَنَّا سَيِّئَاتِنَا وَتَوَفَّنَا مَعَ الْأَبْرَادِ رَبَّنَا وَآتِنَا مَا وَعَدْتَنَا عَلَى رُسُلِكَ ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف البعاد فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عاملا قَرَن او اون فَبَارِكُ مِنْ بَعْ فَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَأُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأُوذُوا وَأُوذُوا فِي سَبِيلِهِ يُطيلوا لكفرا معنهم سيئاتهم ولا ادخلنهم ولا ادخلنهم جنات تجري من تحتها الانهار متتابا وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ زَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ تَوَابًا مِنْ عَنْدِ اللَّهِ وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْلُ الثَّوَابِ لا يبرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم ما متاعهم ذهبنا وبئس لَّٰكِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ خالدي فِيهَا ۖ حَسْبُهُمْ فِيهَا مَا يَشْتَهُونَ نُزُلًا مِّنْ عِندِ, الله وما عند الله خير للأبرار وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل